وقالوا لجلودهم لما شهدتم معكم وَقَالُوا لَنْ يُكَلِّمَنَا اللَّهُ وَلَا نَتَكَلَّمَ إِلَيْهِ وَمَا أَطْعَمَنَا مِنْ بَشَرٍ хап па جَنَّهُمْ طال الذين كفروا ربنا امنذ مذني اظن ان امنع جنذ عن الانس جاءهما حتى اخذ